طفل خذلناه فصاق قرارا، حشد الصخور وجند العشجار ماذا عليه اذا الرجال تخاذلوا اندات اشباه الرجال وسارا ومضى وحيدا لا يوجه وجهه الا لرب قدر الاقدار من ذا يصدق ان طفلا بائسا كتب الشعوب لصفه انصارا او ان عكازا بكف مسنة يسن حديد ويعكس السيارة في موطني من علم الاطفال ان تهوى الجهاد وتكتب الاشعار يا جيل اطفال الحجارة يا تلاميذ صغارا كتفوا اعصارا كيف المصاحف ازهرت أم كيف أسراب الحمام تحول التوارى آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية